أيها الأحبة في الله هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع نعم السلام على من؟ على إش على الحام لا إطعام أصلا نعم والله فيه فيه في نفسي منه شيء ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذا الأضحى فإن الشاتة تنزي عن الأرثي وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا الشيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد يعني صلاة المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراهبه اذان عند اذان المسجد او صلى الفريضه اذان عند اذان المسجد واللي اي انه قدس الله عليه يتبع سنتي والحمد لله نعم بعد الفجر ثم جرى والمفروض ان يعني بعد ان طلع الفجر يجصح صوم لكن هذا شرع في الأقل شرع في الصوم وهو عاقل ودخل في الصوم وهو عاقل ما نزوم بقنا لأنه, لأنه استمر لا لا المفروض أنه ما أكل ولا شرم لو أكل وشرم ما يسمى الصوم يقضي نعم جنية حلاك تؤثر هذا نعم طيب الجوى قمنا خارق مع الباسر وعن السحاب نعم أجوى عمقاد ومثل غير من الأولاد لي من كل هو قولتني كذا خارق بعض السحاب نعم خارق بعض هنا هنا قلناني إذا جئنا بعد قرع الشمس أو بعد قرع البجر صور صغير إذا أحرق نعم وهو في ورقه في عرفه نعم لا اذا جن في اثناء الاحرام ثقيل انه يبطل احرامه يبطل ويقال يبقى حتى ينتهي فتو الحج أو او يمكن وهنعقد قبل فوات الحج العباده صح صومه أو اوله صح تحج كلمه صح اينا لو ادرك عرفه بروح اقل وادرك عرفه صح حصل لا الجد ما بيعمل معناها لانه وقوف شرط وصيام وصيام جزءا من النهار إذا لم نوفق ما صح نعم هم يقولون أن الصوم مجرد نية مجرد نية مو عمل فإذا كمجرد نية وهذا الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم نحصل أكل ولا سرق يستمر لا أصرات عمل كيف يعملون جن أصرات عمل ركوع زجود وقيام وقعود نعم يعني يستمث مدام صام قبل الفجر نوان قبل الفجر ها نعم أفتر لا ما يصنع يقضي هذا اليوم يقول ذكرتم أنه لو أغمي على رجل قبل الفجر وعفاق بعد غروب الشمس لما سحصونه عليه القضاء أما الصالفة لا قضيها فما هو تفير بينهما بارك الله في ألمكم وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة ولهذا وجب على الحائل قضاء ولم يجب عليها قضاء الصلاة هذا أحمل محمد يقول هل هل يصر عجز الماكن في المسجد والجديد وبالذكر أن الشخص يحظل مبكرا ويجد الأماكن محجوزة والله نحن نرى أنه لا يجوز لكن نرى أن الإنسان إذا, إذا حجز فلغيرها نحجز مثل ما قلنا في المشاعر مشاعر الحج الأصل أنه لا يجوز الحج لكن إذا حجز الناس فحجز ماذا فالحال؟ وهذا يقول نعم عليش هل الجواز ولا على من لا لأن الماذا بأنه يجوز المشهور ماذا بالحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس مسأة عدم مشهور يرتضى المومة عليه الصلاة أنا ما أرى الجواز أنا أرى أن لا, لا يحجز إذا حجز فله أن يحجز لا نعم ما يلزم بارك الله فيك لأنه لأن الناس كلما الآن تساووا كل الإنسان يأخذ حقه يقول مسألة عدم مسرورية قضى المرمى عليه الصلاة لم تتوح واضح إذا اغمى عليه ما هذا الوقت فهذا لا ينزمه القرب هو ان الصلاه ذكرها فما صلي نعم كما نعلم ادا حتى في اشد المواقف طوبا في الحرب ما سقط هي ما سقط دم صاحي ما عقله في الحرب لا تسقط لا ما يصح قياسه لأن النائم يستيقل إذا أوقض أو السيق أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من النعم زوال عقله وتغضيته أكثر من النعم لا إذا تعمد الإغمى أو, أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي بقية الأسئلة ما لها مكان لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط وعلى آله وصحبي أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وآله تعين نية من الليل لصاب كل يوم واجب لا نية فريضة ويصح النفل بنية من النهار قبل السوال وبعده ولو نوى إن كان غذا من رمضان فوفضي لم يجزه ومن نوى الإختار أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار نعم والذي ما شاء إن شاء المؤلف أن له أن نفطر <أه> ودليل أحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفأسر فلما بلا فلما بلا قراء الامين حامل افطرت خوفا على نفسها فماذا عليه؟ عليها عليها يجوز فعلا خوفا على نفسها عليها, عليها ايش لو قضاتها عليها القرض ما تطايب واخرى أفطرت خوفاً على الولاء والإطعام طيب امرأة ثالثة أفضلت خوفاً على نفسها وعلى الولاء نعم على القضاء. القضاء فقط هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وما هو القول الراجح لرجحنا عبد الله أنه لازمها إلا القضاء فقط طيب رجل أصيب بحادث قبل طلع الشمس قبل طلع الفجر وقد نوى الصوت ولم يفق إلا بعد غروب الشمس يزمه القضاء وآخر نام قبل طلع الفجر إلى غروب الشمس سيامه صحيح سيامه صحيح ولقض عليه وثالث جنة قبل طلع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس آدم. قبل طلع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس عليهش. عليه عليه القضاء طيب أحمد لا يصحصون وليس عليهم لا, يصح... لا يصح صوم ولا عليه علي قضاء ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء فصارت سلاتها الآن تختلف أحوالهم النائم يصح ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه طيب ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه الفرق بين المغمى عليه والمجنون لك ما الفرق هذا قلنا لا صوم ولا قضاء عليه نعم. المغمى عليه يلزمه القضاء ولا صوم والمجنون لا يصبح خصونه ولا يزمه القضاء نعم لأن المؤلم عليه مكلف والمعجبون لا يسبب طيب المؤلم يقول ويزم المؤلم عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل نعم. لأن قوله فقط يوهم أنه لا أطعام عليه وليس هذا المراد المراد أن المؤمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء ولهذا لو قال ويلزم المؤمى عليه فقط القضاء لكان أحسن ويلزم عليه فقط يعني دون المجنون والنعم ثم قال المؤلف ويجب تعيين النية هذا ممتدأ درس الليلة ويجب تعيين النية من الليل النية والإرادة والقصد معناها واحد يعني قصد الشيء يعني نيته إرادة الشيء يعني نيته والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني ما في عمل بلا نية حتى قال بعض الغلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية صلوا بلا نية صوموا بلا نية حجوا بلا نية لكن هذا من تكليف ما لا يطاق من يطيق أن يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينوي هذا لا يمكن ولذلك أو وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له وكيف يصح أنك, أنك لم تنوي وأنك قد فعلت وذكروا عن ابن عقيد رحمه الله وهو من فقهاء ومتكلم الحناببة يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء أنه جاءه رجل يقول له يا شيخ أغتسل في نهر ججلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهر فقال له ابن لا تصلي لا تصلي فقال كيف قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يوفيق وأنت تذهب إلى دجلة نهر تغمس فيه تغتصل عنه جنابه ثم تخرج وترى أنك ما اتطهرت هذا جنون فارتدى الرجل عن هذا فالحاصل أن النية صاحبة مصاحبة لكل عمل ايش اختياري لابد ثم عد ماهي النية تختلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وَإِنَّمَا لِكُلْ إِمْرِئٍ مَا نَوَى وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد واحدا المهم المعالي فقل يجب تعين النية أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعينها النية وتعينها أنوى الصيام عن رمضان أنوى الصيام عن كفارة أنوى الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك يقول لصوم نعم من الليل لصوم كل يوم الواجب من الليل المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال إنه صام يوما لا فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف من الليل يعني ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لاجل أن تشمل نية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يوما فلابد أن تنويه متى قبل الفجر إلى الغروب ولهذا قال النية من الليل وهذا التعليم الذي ذكرت لكم يؤيد الحديث الذي ذكره في الشخ عن عائش مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر فلا صيام له والمراد صيام الفرض أما النفع فستأكد يقول لصوم كل يوم واجب لصوم كل يوم واجب يعني يجب أن ينوي كل يوم بيومه لصوم كل يوم واجب فمثلا في رمضان كم يحتاج لنية ثلاثين نية كل يوم لابد أن ينوي له نية مستقلة في ليلته أيضا من ليلته وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر فهل يصف صومه اليوم الثاني لا لماذا لأنه لم ينوز صوم هذا اليوم من ليلته طيب هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب وعلّل ذلك بأن كل كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لا يفسد سيام يوم الأحد بفساد سيام يوم الاثنين مثلا وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فإذا نول الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يزعه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية وهذا هو الأصح هذا هو الأصح لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوم الصوم من أول الشهر إلى آخره وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما فهي متحققة حكما لأن الأصل عدم القطع ولهذا قلنا إذا انقطع إذا انقطع التتاب لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصور فلابد من تجديد الليل. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي لا يسعى الناس العمل إلا عليه طيب رجل عليه الصيام شهرين متابعين هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة والقول الذي اخترناه لا يجب لأن هذا يلزم في التتاب فإذا أمسكت بأوله فأنت في, في النية حكما إلى أن ينتهي وعليه فإذا نوى حينما شرعه في صوم الشرين المتتابعين نوى صيام الشرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يجدد النية طيب رجل بناءنا لهذا القول نام في رمضان بعد العصل ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر على القول الراجع يصف صومه لأن النية الأولى كافية والأصل فقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارا قال المؤلف لا نية الفريضة يعني لا تجب نية الفريض أنا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرضية بمعنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعين يغني عن تلك إذا قال أنا أنوي السيام رمضان فمعلوم أن السيام رمضان فرض ولو قال أنا أنوي السيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه, أنه فرض كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يُسلي الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليس في ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم في فريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل لكنه ليس دواجه نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح المؤلف الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة فقال رحمه الله ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراد الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده إن قال نعم عجيب فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقاً ولكنه استعانة ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سبباً للتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان من داود عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لا أطفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة جامعهم ولم تلد, من ولم تلد منهن إلا واحدة شق الإنسان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته طيب فإن قال ذلك مترددا يعني ما يبيه هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصف لأن النية لا فيها من الجزء فلو بات على هذه النية قال أنا صائم الغدل إن شاء الله فإن صومه إن كان فرضاً لا يصل إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه طيب قال المؤلف كما لا يفق إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب أو بعيد قريب. وحينئذ نسألك من أولا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله من إذا كان في إثبات أصل يجب عليه أن يقول أنا مؤمن وائر ترى يمكن انتقل الى التعليق نعم ترى كان على سبيل الاخبار يجوز طيب ومنه قول القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم قالوا المسلمون طيب كبرية. وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز الدليل قوله تعالى فلا تذكوا أنفسكم وأنا منتقن هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تبصير قال إن شاء الله متغذبا إنه يكتب أن الشيخ يقدر الإيمان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد نعم فهذا كفر لأن, لأن الإيمان لابد فيه من الجسم هذا واحد نعم وإن كان قالها ربما وصفا من يجوز او يجب يجب عليه ان يقول ان شاء الله خوفا من التزكيه نعم اذا كان قال ذلك خوفا من التزكيه كان واجبا عليه لان التزكيه حرام وما كان وسببا لارتكاب الحرام كان واجبا شرافي قال ذلك قال إن شاء الله أي أنه إيمانك بمشيئة الله أنا جاعز يعني يعني انقصد به التعليل التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جاعز طيب هل لك دليل في هذا؟ أول مسلم على الغبور السلام عليكم وعليكم إلى خوده وإن إن شاء الله بما فهو يقول إن شاء الله في أمج مزدون لكن بيان إن ذلك بمشيئة الله طيب لو قيل لرجل يصلى المغرب الآن أصليت المغرب فقال إي شاء الله هل يصف هذا القول أو لا يصف أين قال فعرف ياركب من شئة الله فهو فهو جاء الصحيح طيب وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنه لأنك ما فعلته إلا وقد, وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بعث به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست توبكه عليها الثوء كان إن شاء الله ينكر عليه قد يقول إن شاء الله هو عليك الآن إلا إذا كان فقيها وقال نرد نردت بقولي إن شاء الله أن لبسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا ينكر عليه كيف ترددوه لابسه نعم. في الصلاة في الصلاة في الصلاة إيش مترددوهم صلوا. لا ما يصيح إذا وقع الفعل ما فيه تردد إلا إذا كان قصده الثواء يعني صلاةن أثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردد الانسان لانه ما يتقن النفس طيب قال ويكفي, ويكفي في النية الأكل والشرب في نيه الصوم في ايش اي مسل في الايمان اي ما صح ما صح نعم هو يكفي الأكل والشرب بنية الصوم يكفي هذا لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحوء على أنه سحوء يكفي أو لا يكفي حتى أن الشيخ الله قال إن عشاء الصائم غداً يختلف عن عشاء من, من لا يصوم غدا أيهم أكثر؟ الذي لا يصوم ولا الصائم لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور أو للسحور طيب ثم قال المالف رحمه الله المتن ويصف النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ها؟ كيف؟ ويصح النفل بنية من نهار قبل الزوال او بعد عندكم وبعد حطوا نصخة نصخة او بعد يصح النفل اي صوم النفل بنية من الزوال من النهار قبل الزوال او بعد هذا مقابل قوله يجب تعين النية من الليل صيام النفل يصح في نية أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطر فإنه لا يصف مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صاني وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يحلل مفطرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح هذا صوم صحيح مع أنه لم ينوه من قبل الفجر وذرين ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء قالوا لا؟ قال فإني إذا صائم إذا ظرف للزمان الحاضر فإني إذا صائم فأنشأ النية من النهار ولا من قبل نعم النهار فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفر من أثناء النهار ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال في النيات وإنما لكل من الإمان وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته وبناء على هذا القول الغاجر لو كان الصوت يطلق على اليوم مثل الصيام الاثنين الصيام الخميس الصيام البيض الصيام ثابت يوم كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار لا ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين وكذلك لو أصبح مفترا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام الفيض فقال إذن أنا صائم فهل يثاب ثواب صيام أيام البيض ها؟ لا بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصور الثواب حتى في اليوم المعين من النفل اشترطنا في, جواء في صفحة النية من الثاني النهار في النفر أن لا يفعل قبلها مفطرا فلو أن الرجل أصبح مفطرا وأفطر أكل خبزا وأجما وشاهيا وحليبا وفي أتها الضحاء قال نويت السياء لأنه نفر يا لماذا لأنه فعل ما ينافي الصوم فعل ما ينافي الصوم طيب لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجل الصوم إلا من النية أو ترجعون ذلك قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صح على أهله وقال أنا أريد أن أصم يقول له بعد الفطور صم إلى متى إلى أن يأتي الغداء إذا جاء الغداء يقول عطهنا الغداء نعطيه الغداء وحينئذ نكون صائما نعم صيام, صيام فتى الأول صيام غلام طيب يقول واصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده والدليل كما سمعته. ولو ولونو إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ هذه مسألة مهمة ترد كثيرا لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض سواء قال وإلا فنفر أو وإلا و... فأنا مفتر رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال إن كان غداً من رمضان فهو فرضي أو قال إن كان غداً من رمضان فأنا صائم أو قال إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه هذا من وعد التعليق فهل يصح؟ المذهب كما علم رأيتم يقول لا يصح لان قوله ان كان فهو فرض وقع على وجه التردد والنيه لا بد فيها من الجزم بد من الجزم فلو بان من رمضان يعني مثل الرجل نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فهل عليه القضاء؟ قضاء هذا اليوم؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لمسح صومه والدواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباع بنت الزبير حجي واشتريقي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيك فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردد فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنه من رمضان لو قال أنا غدا يعني يمكن أن أصوم يمكن لا أصوم قلنا هذا ما صح لن يصح لأنه متردد لكن هذا التردد ليس مبنيا على التردد في النية وإنه مبنيا على التردد في, إيش في ثبوت الشار وإذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم نثبت الشهر لا لا لم نسوم وعلى هذا فينضغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في الأيث من الشعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمين وإن كان ذا النية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن يقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرد طيب طيب لو قال ذلك ليله ال من رمضان وقال ان كان غدًا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر اسمه ايه قاضي التقدير كان غدًا من رمضان ليله ال من رمضان في احتمال الا يكون ان كان غدًا من رمضان يعني فانا صائم والا فانا مفطر يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه ترد في النية لكنه مبي على تبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره لكن هم يفرقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوت لأنه لم يثبت تقول الشهر وهنا بالعكس الأصل الصوت الأصل أن غدا من, من الثلاثين من, من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفيق فرق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد كلاهما متردد والاحتمال في كلاهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى لكن الفرق عندهم هو ما سنعتم ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر من نوى الإفطار أفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فما دام نعونا الصوف وصائم وإذا نوى الإفطار أفطر صار مفترم ولأن, ولأن الصوم نية نية ليس شيء مفعال بل هو نية فإذا نوى الإفطار أفطر كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر معناه إن حلت نيته وفسد يوم لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار لو نواه نفلا أيجوز هذا أو لا يجوز <تصفيق> إلا أن يكون في رمضان فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز طيب مثال آخر إنسان صائم نفلا إنسان صام يوما نفلا ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفتر ما أبقي من الوقت إلا قليل أقل من نصف اليوم قال إذن هونت أنا صائم هل يكتب له يوم أو من النية الثانية من النية الثانية لأنه قطع النية الأولى وصار مفترا لكن يصف أن ينوي النفل من اثناء النهار الا اذا كان في رمضان فان رمضان لا يصح فيه صوم ايو نعم بارك الله يفطر لكن اذا موجب الاكل لوى يفطر هو الاكل فاتم صيام نعم ما يصح لانه نوى فطر لكن أما لو ان يفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماءاً شربت أو إن وجدت طعاماً أكلت ولكنه ما فعل فإنه لا يفتد والفرض أن الأولى جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم حال نعم الشيخ الطعام السادق عن تعرف <تصفيق> والله هذا الصوم يوم وجب <تصفيق> يصح انها في من بنهار كما جاء في الحديث صدق الاجر كيف الاجر ما له الا بنصف فديه يعني يعني عمل عمل عمل طيب. طيب تاب, تاب بعد الاذن واحتسبه من رمضان انه لا لا انا سألت تاب يسقط عنه الدين فقط وينس له وينس له عطو يقول لو انه افطر لعود في رمضان ثم نعم من بعد العصر ولم يستيقظ الا بعد الفجر قال لكن مني جتك من فضلك يستمر يكفي على قول اللي رجحناه يكفي نعم من بعد العصر ولم يستيقظ الا بعد الفجر القادم لكن من نيته ان يستمر يكفي على قول اللي رجحنا يكفي يشربون اسم السؤال هذا يقول رجل مساجد والمسافر الله المفتر في رمضان أفطر يوما أو يومين ثم بداله أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم يمنام من بعد العصر إلى بعد الفجر هل يصح يومه هذا يصح صوم يومه هذا أو لا على القول الذي رجحنا يصح. لأنه نوى الاستمرار في الصوم الى اخر <تصفيق> الشيخ جيد يقول لو نوى الافطار في رمضان فقل انه يفطر, يفطر لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر ياكل ويشرب نقول ان كان يباح له الفطر فلا باس كالمريض مثلا أو المسافر وإن كان لا يبعه لأو الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضر والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكر بقية هار لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم نعم لا يلزمه لأن هذا اليوم لأنه في حقه لا يلزمه صوبه فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والسرب فلزمه هذا ليس بصحيح والقاعده الان من افطر لغير عذر في رمضان ايش واجب عليه الامساك بقيه اليوم مع الاثم ومن افطر لعذر فلا اثم عليه ولا يلزمه الامساك نعم ايش يو. نعم لا انقطعت خلاص اي الصين لو نوى الصين انقطعت الصين <تصفيق> ا... ا... اذا, اذا نوى الاقطار لعذر شرعي في رمضان افطر ويأكل ويشرع لا جغل عذر يجب من امساكك في رمضان خاص في رمضان خاص احترام احتراما للزمن الصلاه ما فيها زمن محدد نعم ايضا تقدم قدمنا نعم السؤال ذات انا صائم في رمضان ونوى السفر وادار السفر ونوى الافطار فعلا يقطع الصوم ثم حصل ذا شيء ترك السفر ما تنقطع ما سيارة. يستمر يستمر الصيام ما نوى نوال... الافطار نوى الافطار اذا سافر نعم لغير عدل هل هي الجلزم القضاء مع الانف اي نعم من من, من, من لغير عذر لم يقم صوم الدهر نعم. هذا اوان ضعيف والثاني على تقيل صحته لم يقم صوم الدهر يعني بمعنى انه لا يمكن ان يكون ككل الذي في وقته أما من لم يصوم أصلا من لم يصوم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا, ولا لو قضى لم يقضى منه نعم أعرفت الفرق يعني الرجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفع تقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكن من شرع في صونه اليوم ثم أفسده لزمه القضى والفرق أنه لما شرع به لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضى بخلاف من لم يشع أصلا نعم ان تحصيل التي تجد فيها قبل الفجر كل صوم واجب مثل الكفار لازم من قبل الفجر سواء كفاره ظهار أو كفاره قتل او اجماع برمضان او كفاره يمين او نذر القاعده كل صوم واجب لابد بد ان ينمي قبل الفجر عبادتك الاثنين في المتابعه ايش ده في نيه في أول نية في اول عبادة. نعم نعم بالنسبه للحديث يا شيخ الصوم قبل الحج فلا اسمها نعم ورد علي ارد انا هذا نبيته بيته مو قبل الحج من قبل يومه مو قبل الحج انت لان هذا قد اشار قبل هذا الضوء صلى الله عليه وسلم عند ما راجع من؟ طيب عند الله عزيزين كمنا راجح أنه وزحنا هذه الضوء ما؟ الراجح ما يشترق فيه التابع تلسينية واحدة نعم ولكن هناك المنكمات فإن هذا يضرق على الصوم وهل الصوم يشترق فيه التابع؟ هل إيش؟ هل الصوم يشترق فيه التابع؟ بعضه يشترق بعضه لا يشترق صيامه شهرين المتابعين يشترط رمضان يشترط أما ذكرنا أنه إذا قطعه بالسفر لابد من تجديد, تجديد النجمة ما الدليل ما ما دليل دليل على أن يتقاعد؟ ما الدليل على أن يتقاعد؟ ما لم يوجد سبب شرعي يبيعه بفتر فلا بد أن نسكنها في على أن يتقاعد؟ الدليل لأن <تصفيق> النساء هو هذا من الأصل ناوي يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان أو إلى التسع وإشترين هل هو قياس على الحنة أو على الصلاة؟ لا هو مستقل في ما هي قياسة إنما الأعمال لبنيات وإنما لكل بإما نوم لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار هو صوم واجب ما أجسر لأنه لا يقال ما تصمت يوما طيب نعود إلى انها اثناء في اثناء النهار فما توجيهكم لذلك نعم توجيهنا لهذا أن عاشوره لم يؤمر به الا في ذلك الوقت واما صوم النفل فقد عمر به من قبل اخذنا ثلاثه الان ها او استعط سعه نعم او استهاب او ادخل او استهاب بها ادخل او ادخل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفار والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات ووصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه أصول المفطرات وما سوى وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه أولا الأكل الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع ما ينفع كاللحم والخبز واستويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شرفا وما أشبه وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان وخرزه خرزة سبحة أو نحوها فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرا ووجه العموم اطلاق الايه كلوا واشرب وهذا يسمى اكلا وقال بعض اهل العلم ان ما لا يغذي لا فطر باكله وبناء على هذا فان بلع الخرزه لا يفطر او الحصاه أو ما أشبهها الصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من ناكع أو ضار أو ما لا نفى فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية هذه واحدة الثاني أو الشرع الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر إن كان فلنقول المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب قال أو استعطى استعط يعني تناول السعوط والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه أيضا مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علّة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوت وعلى هذا فنقول كل ما, كل ما وصل إلى المعين عن طريق الأنف فإنه مفطر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيت بن صبر رضي الله عنه قال المؤلف أو احتقن الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يسن معروف فاذا احتقن فانه يفطر في ذلك لماذا لان الا لله وصول الشيء الى الجوف والحقنه تصل الى الجوف يعني تصل الى شيء مجوف في الإنسان تصل الى الامعاء فتكون مفطره بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجو فإذا وصل إلى الجو عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم وقال الشيخ الأسامة من تيمير رحمه الله لا فقرة بذلك أن الحقن لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والسرب لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة وليس مناط, مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطن لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمهاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها امتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قوياً لكن قد يقول قائم إن العلة في تفطير الصائب بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئي أحدهما الأكل والسرب أو أحده وصول الشيء إلى الجوف والثاني التلذذ بالأكل والسرب لأن التلذذ بالأكل والسرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي فلقاء إن, أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف بل هناك بل العلة مركبة من شيء أي أحدهما ذلك والثاني الثلاث وبناء على هذا وليس هذا ببعيد نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان, ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأماعة الدقيقة فيكون القول الراجع في هذه المسألة قول الشيخ الإسلام من تيمية مطلقة ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين وهو أن الحقن لا تفرط ومن, ومن, ومن الحقن المعروف الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الفم فإن هذا معروف عند الأطب ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم في المريض وما أشب ذلك فكل هذا لا يفطر ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو أننا إذا شككنا في الشيء أم فطر هو أم لا فما الأصل الأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا إلا بدليل واضح يكون لا حج عند الله عز وجل فالحقن مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا سربا ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والسرب من التلذذ فلذلك لا ننحقها بالأكل والسرب إلا بشيء نعتمد عليه بي واضح قال أو اكتحل بما يصل إلى حلق اكتحل الكحن معروف إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطل لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن هذا التعليل فيه نظر ولهذا ذهب الشيخ الإسلام من تيميا رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه وقال إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح وأن الكحل لا يفطر ولو وجد اللسان طعمه في حلقه وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك بناء على ما اختاره الشيخ والسلام وهو الحق إن شاء الله قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يخطف بذلك فلو أن الإنسان أدخل من ظارا إلى حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا فالصحيح أنه لا يفتر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار تهن أو نحوه يصل إلى المعدة تواصلت هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفترا ولا جزء استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك أو لا نقول على ما مشاعره المؤلف يفطر وعلى القول الثاني لا يفطر نستريح شوي كان الشرط الإتمام <تصفيق> ما شرط بدأ ها الان نقول طاق من النص الصغى هذا نع... نع... في زين طيب الان هذا عاد نقول اذا أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير الإحليل الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيطاً فيه طعم دواء فإنه لا, لا يفتر بذلك لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريق فإن البول إنما يخرج رشحا هكذا علّى الفقار رحمهم الله البول يجتمع في المتانة وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون وقد يقال إن في هذا نظرا لأنه لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح تنفتح المتانة وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المتانة لكن يقولون إن المتانة أيضا لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش. لأنه ليس لها تقض واحد والحمد لله نحن أقول إننا في عن هذه التعليلات بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والسر وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر فما دخل عن طريق الإحليل من باب من باب أولى قال المؤلف أو استقاء استقاء يعني طلع استدعى القيء ولكن لا بد من, من قيء استقاء فقاء فلو استدعى القيء ولكنه لم يقع فإن صومه لا يفسد لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيرا. ما دام قيئاً أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيراً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من استقاء عمدا فليق ومن ذرعه القي فلا عليه ذرعه يعني غالبه واستدعاء القي له طرق النظر والشم والعصر والجد هذه أربعة أشياء وربما نقول السمع أيضا أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيل وأما الشم فظاهر يشم, يشم رائحة كريهة فيتقيل وأما العصر فأي عصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيل وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقين والسم ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقين المهم إذا غالبه القي فلا شيء عليه وإن تعمد هو فعليه فعليه القضاء طيب والدليل حديث أبيه وغيره وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقير ولو تعمده بناء على قاعدة مقعدوها وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل قاعدة الثاني متقابلتان الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا إنه لا نقضى بأكل لحم الإبل لا أنتقذوا الوضوء لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج ولا فساد للصوم في, في, في القي والحجامة لأن هذا خارج وليس بداخل ولكن المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص والرأي المقابل لنص المعارض له رأي فاسق لا عبرة لا. نقول لصاحبي أأنتم أعلموا أم الله ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأس ولكن مع ذلك <تصفيق> نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا القاعدتان أول ما يسمعه الإنسان يقول ما أحلاهم نعم ولكن إذا كان أو إذا كانت يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيه يقول رحمه الله أو استمنى استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة <تصفيق> ولكن سيذكر ما الذي في الآخر فأمنى أو إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشب ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة ربع رحمهم الله مالك والشافع وأبو حنيفة وأحمد <تصفيق> وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لافق بالاستمنى ولو أمر أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يفتر بذلك فإن, الله فإن أصول مفطراته كم ثلاثة وليس هذا منه فيحتاج إلى دليل ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهي الوجه الأول نصر والوجه الثاني قياس أما النصر فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله ويسمنا شهوة والمن شهوة والدليل على أن المني يطلق عليه شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له بأجر قال عن لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فإكذلك إذا وضعها في الحلال كان له. أجر والذي يوضع هو المني النطفة وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان لشهوة وأما القياس فأن نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقي إذا قع وجاءت السنة لفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم وكلا هذين يضعفان البدن أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعتش سريعا وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن نبادر بالأكل والأكل السريع السريع الهضم والسريع التفرق في البدم حتى يعوض ما نقص بالدم خروج المني هل يحصل به ذلك نعم يفتر البدم بلا شك يفتر البدم ولهذا أمر بالارتسال ليعود النشاط إلى البدم فيكون هذا قياس عليه على الحجامة وعلى القي وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للتع... للدليل والتع... والقياس يقول أنه استمنى أو باشر فأمنى باشر فأمنى باشر من؟ باشر زوجته سواء امباشرها بالجد او باشرها بال بالوجه بتقبيل او باشرها بالفرج ايضا فانه لا فانه اذا انزل افطر وان لم ينزل فلا فطرا بذلك ونقول في الانزال بالمباشره ما قلنا في الانزال بش انه مفطر وأولم من كلام المؤلث أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك وسيأتي بيان حكم مباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم وبعض علماء قال إنها مباح ما لم يظن الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان مباشر وصائم. ويقبل ووصائي وسنية الكلام عليها فيما بعد قال فأمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أمنى واضح أو أمدى ما هو المذي المذي وماء الرقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن نحس به الإنسان عند خروجه وهو بين البول والمني من جهة النجاس فالمني طاهد موجب لغسل جميع البدن والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط يعني يوجب أن ناص ما أصابه من البدن فقط والمدي بين بين يوجب غسل الذكر والنتائي وليس يوجب الغصر نعم. وليس يوجب الغصر إذا أصاب الملابس بل يكفي فيه النظر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صوم والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من, من باب أولى والذين يقولون إنه إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا بالمذي على قولين فمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن فلا يمكن أن يلحق به والصواب أنه إذا باشر فأمدأ أو استمنى فأمدأ أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختار الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم عدم الحجة الحجة فيه عدم الحجة لأن هذا الصوم عبادة شرع في الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل نعم من كم قال أو كرر النظر فأنزل إذا كرر النظر فأنزل فسد صوته وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش لم يفسد لقو... لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليس لك الثانية ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من حين ينظر إلى امرأة ينزل وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل إن كرر حتى انزل فسد صومه وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد بقي شيء ثالث الآن التفكير لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى أنزل أيفسد صومه لا لا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير المباشرة إذا أنزل فيها أو أمدى على المذهب فسد صومه النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفتد صومه سواء أمنى أو أمدى والدليل كما سمعتم نعم خالد نعم ذكر القول الفج نعم السلام نعم معلوم ان الصائذ لا تندج بهذا المانع الذي ياتي قبل السبب اين القول ما في شك انه ما عصبيه البلد ما سبه لدى كما حصلت في اللسان لانه يكون وراء الذوق ومع, ومع, ومع ذلك انها نبع خوف من نفسها يمكن انه إن كان يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العاده ان الانسان يتغذى به لكن لا شك ان ما تحصل كما يحصل في فهم نعم او او استمر فكرنا في هذه عامة وقيدت من الباشرة الآية الآية؟ الآية؟ الآية؟ الشهر عامة المس والنظر والطبير والظرف وغلال تكون كلمة هذه عامة من العموم أو شهر الحديث, الحديث وضعها على النظم فقول أو شهوة هذه عامة هي مهم مجرد الشهوة أن يتفطر ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء يعني. نعم قال <تصفيق> هو شهوة عامة تشمل <تصفيق> كل هذا فهذا التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل قال خصص بالمباشرة فالسنة كيف نخصص بهذا العموة الاسنة فينا مباشرة ولهذا لو, لو خرج المني من بدون أن يحدث تذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما, ما فجل سواء الاستمنات لا يسمى مباشرة كيف الاستمنات لا يسمى ما هم مباشرة غيرك لكن المباشرة وقد يسمى نسان زوجته يعني الـ الـ الآية بشكل استمنات مباشرة في الزوجة ومباشرة في يد لا العية قد لا نقول إن إن قوله الآن باشرهن أي النساء وا لكن عندما نقول ان نزول المني لانه شهوه مفسد للصعود فنقول السمنه هو هو سبب النزول فإذا هو أنزل فسأل هذا فاذا السمنه وانزل فسد الصعود هل هذا نقول النظر شهوه تفسد الصعود لا لا بارك بارك. لا بد من انزال لا من انزال النظر لولا ان النظر الواحد ثلاثه حض منها لقلنا ايضا إذا انزل بنطره واحده فسوف يصاب اذا العله الشهوه والانزال معلومي ما يمكن ان انزل بلا شهوه يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال لو تخلفت عن الانزال لم يكن له اثر لو انزل لمرض او اشبه ذلك ماشي لا لا وباثه مقام المحمود نعم من داود الشفاه قلنا ان الاطلاق اقام ما جاء فائده ايش الاطلاق نعم اذا الاطلاق بس مع الفائده طيب يا شتته قلنا الاطلاق ما اقبلها حصارنا <تصفيق> نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لكن يبقى عندنا مساله الخرزه وشبه الذي لا فائده منها ولا ولا يتلذذ بها اللسان ناخذها بعموم العموم لان كون نعلل بان العله كون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء مس... عله استنباطيه والعله المستنبطه لا تخص كما هو المعروف تاخد وقتك نعم نعم ينزل ما يضر ما <تصفيق> لا لا طرف اللسان من اسفل نعم هذا كيف كيف المعروف القديم هذه مثل الطقس الان حقا الان قبل هذه من باب اولى لا تبطل الطقس القديم كيف الطقس القديم عباره عن في خسام هذه المادة نسأل أهل. الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحييات مؤسسة الاستقامة الإسلامية ويفتح للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 88880 والرقم الثاني 06 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف